بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه ابي انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان <سؤال> <متضح> <النصح> سنلقي <الناس> عليك قولا فقيلا إِنَّ ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وَأَغْنَىٰ عَنِ الْمُكَذِّبِينَ أُلُ الْنِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قليلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَهُ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غِسْلَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فعصى فرعون الوسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعلوا من دان شيبا السماء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 فهِ الليلِ ونصفهُ وثلثهُ من الذين معك وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الليل اتى يسرا من الاقان علم ان سيقوم من قمض واخرون يضربون في الاضيب تغون من الله واخرون يقاتلون أُرْنا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقِيمُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خير ينتهدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور وحيد